وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ظلاله وكل ضلاله في النار النوع التاسع والثلاثون جودي سيون ويام علوم حديث معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ناسيني الصحابة صحابة كامية وتعريف أنشية والصحابي من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الرائي وإن لم تطل صحبته له وإن لم يروي عنه شيئا هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا صحابيك سيكا في غنبري صلى الله عليه وسلم بنيبت باشترين أوي من لقي رسول الله تنكا سيوا هيكا كورا للصحابة ما بس تشيء أوي حكم غالبي هيا تنك زورين بويا وتعريف عنه تو في حال إسلام الرأي كاتك ك كسكبي عن بريخواص الله, الله عليه وسلم مسلمان بيت وإن لم تطل صحبته بحاول تكشيب عن بريخواص الله صلّى الله عليه وسلم زور نبو بيت وإن لم يروي عنه شيئا به تكشيب عن صلى الله عليه وسلم روايات نكر به أما قول الصحيح هذا قول جمهور العلماء خالفا وسلفا ونحوه قال ابن تيمية في منهاج السنة لحاشك قول شيخ الباني الله ابن تيمية نزق لم قول قولها وذكره وذكر أن قوله وذكر أنه قول أحمد بطيئة وقول أحمد إمام أهل السنة رحمه الله واستدل بحديث الصحيحين يأتي على الناس زمان يغزو في آم من الناس زمانيك دائد سردميك دائد بس خلقية جماعتك غزو أكن فيقالوا هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يستنتهى كأبيغمبري بيت صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ببركتي صحابة بعد إذن الله تعالى ويتعالى فتحا بؤاكات هل فيكم من راى من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم لبركه تابعين طبعا بركه الذوات المبسنيه بركه اعمال ايمان او ان فيقال هل فيكم من راى من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فدل على ان الرائي هو الصاحب هل فيكم من راى من صحب النبي كابو كسك بغنبري بني بي صلى الله عليه وسلم الصحابي حسابكري ثم ذكر دك دليلا ثانيا فراجعه شيخ الله دليل دو مشي باسك دوا بقرر يوابه بكتبكي منهاج أبني تعريف الصحابي بجواني هنا وشيخ اسلام المتيمي رحمه الله باشنا فالمي وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة في إطلاقه الصحبة هل أوندبسة كثكا في غنبري صلى الله عليه وسلم بنيبة في وثي وقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إصلاحه في إطلاق الصحبة البخاري فعلي نصيح وأبو زرع وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة هم أمانة صحابيا بكسك داناوكا في غنبري بنيبي صلى الله عليه وسلم ولو بدري الجيش لقو في نبو بيها ممن صنف أوانيك لا جاننا مصحة بشريان النسي والعلماء كابن عبد البر وابن مندة وابي موسى المديني وابن الأثير في كتابه الغابة في معرفة الصحابة وهو أجمعها يعني الغابة نفسي أسن الغابة في معرفة الصحابة كما هو مذكور على طرة الكتاب المطبوع طرة برغي الكتاب المطبوع بمصر فالغابة بالماء الموحدة لا بالياء المثنات آخر الحروف نك الغاية أسل الغاية أسل الغابة بباء وهو أجمعها لنا أكتب كان لتعريف صحابة أسل الغابة لهمياً باشتروا وأكثرها فوائد وأوسعوا تانيتي جماليه زور للصحابة بنات أثابهم الله أجمعين مستن غابلي رهيا لا يخمن شن مجلد هيا قال ابن الصلاح وقد شان ابن عبد البر كتابه شانه ضد زانة يعني عشرين كدوا خلابي كدوا يعني ابن عبد البر كتير كي خوي خلاب كدوا الاستيعاب استيعاب يجمع جلد هاي أستا ب بطبعي يجمع بذكر ما شجر بين الصحابة شو كأجساع ابن عبد البر أو خلافة نيلنيوان صحابة رويداوى أو في ثانوستانيك رويداوى اللي ويدا باسي كدوه أو تعلماء رخناء اللي أجرن ابن صلاح الله شانه يعني أفسده مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم أو يقال كتابي خوان كتاب كان التاريخ ودي في استباس سندي صحيح تؤهم في ثاني نقلك بسندي بس ذهبه لحاشيك الشيخ أحمد محمد شاكر نقل كدول أجماريك أول من جمع أسماء الصحابة وتراجمهم فيما ذهب إليه السيوطي البخاري صاحب الصحيح السيوطي عليك كسيك تعريخي صحابين جمعي صحابي كدبي أسماء صحابة بخارية خوان كتبه صحيح البخاري، وفي هذا نظر كتب بخاري كم كسني لأن كتاب الطبقات الكبير لمحمد بن سعد كاتب الواحدي جمع تراجم الصحابة ومن بعدهم إلى عصره وهو أقدم من البخاري، لكاتكاه أم أقدم له متقدم ترى البخاري أم كتبه أو نسيوا، وكتابه مطبوع في ليد كتبة طبقات كبير محمد بن سعد طبع كلا ولليدن ليدن شارك لا هولندا ثم ألف بعدهما كثيرون في بيان الصحابة في بيان الصحابة علماء ثلاثون لدواء أوان لا معرفية كتاب أو كتابان ك لمعرفة صحابة نسلا صحابة والمطبوع منها الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر وسوا أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن لبني الأثير الجزري وهو من أحسنها ومختصره واسمه تجريد أسماء الصحابة للذهبي مع ذهبي اختصار أسد الغابة كدوة والإصابة في تميز الصحابة للحافظ بن حجر وهو أكثرها جمعا وتحريرا لهرهميان زاترشتوك كدوة وغرنجيشي با بسكة ضبط كدوة وإن كانت التراجم فيه مختصرة هاتش نجي عن ناما كان كلا بمختصر بكتيق سيان سلاكا وهو في ثمانية مجلدات لا حشت مجلدات وقد ذكر في آخر الجزء السادس منه أنه مكث في تأليفه نحو الأربعين سنة تشل الصال خديش وكتابه وكانت الكتابة فيه بالتراخي يعني هرجع على رشت سوى هني بالاستر سال خبر دوامي نسيتي وانه كتبه في المسودات لا ورقي مسودات نسيتي ثلاث مرات رحمه الله ورضي عنه أوشيو. ومجموع التراجم التي في الإصابة أو كسانيك جننا مكانها هو بإصابة الاصابه عشرة يا 12 و مئتان وتسعة وسبعون زاد بما في ذلك المكرر هندي كسي شتاعي مكررة للاختلاف في اسم الصحابة جريوايا روايا وكانيا مختلف فيه أو شهرته بكونية أو لقب أو نحو ذلك شن كهم بلقبش يهم بكونية ين وبما فيه أيضا من ذكره بعض المؤلفين في الصحابة وليس منهم كهندي كسي هناو لبره هند العلماء ويحتاج الى تحرير عدد الصحابه فيه على الحقيقة ويحتاج الى تحرير عدد الصحابه فيه على الحقيقه وهو سهل ان شاء الله يعني اقركس بيه بي يعني بدقيقي يعني اوانيك صحابين جاك اتوا انجبو يدلكويا الصحابين برغم ما هم صلى الله عليه وسلم أو حصر ناك السختس حصر ويحتاج إلى تحرير عدد الصحابة فيه على الحقيقة فيه إن عدد الصحابة مطلقاً تابعين كان مثلا أواني مخضر من لنا أو كتير بدر يانكيد كان جاكيته وقال آخرون عندك تلعلو علماء ترى لابد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي عنه حديثا أو حديثين عندك تقول بكسي قوتي الصحابي حديثي يان دو حديثي روايات كذبة لقل اوشكا بيني بيتي هنزا لقل بيني إجداء حديثي يان دو حديث وعن سعيد بن المسيب لابد من أن يصحبه سنة أو سنتين لسعيد كريم المسيب هو نقل كداوة كوتيتي صالة يان دو صالة بيها والتي في غنبري الله عليه وسلم أو يغزو معه غزوة أو غزوتين لجنجي كيان لدوجن باش دالي لقل كذبت بانشي واباستنده ناوتي بالاملحاشي كالله أسنده أبو حفص بن شاهين ومن طريقه أبو موسى في آخر الذيل كذا قال السخاوي في فتح المغيث أو رأي أو وروى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا يعني أثناء على موسى السبلاني قال قلت لأنس بن مالك هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيره قال ناس من الأعراب رأوه فأما من صحبه فلا أياك ما ولا هاوركاني في غنبري صلى الله عليه وسلم جغلته وتويتي قال كان ما عند الأعراب رأوه بينيو يعنا فأما من صحبه فلا اما اويكوا حاول تيكد بيت نيبي نيوا اما كغراوته بلغان السويكوا صحابي كسكا كان حاول تيكد بيه بلان كسكا بيني بيتي حاول ني بلان هر خوي بلغي لسويكوا هر كسك جبيني بيتي حاول چونك علاشي هل بقي من أصحاب رسول الله هو أجر هر أولا ابتداء أصحاب أو النبونة كقال كانه هل هر أي يودنا بس هلا ناس من الأعراب راعوه يعني صحابين طالما مطلق الصحبانة فأما من صاحبه يعني من صاحبه مصاب مصاحبة تامة حوالتي أو لا فلا كسن معه لو هنيك معروف المصاحبين تامينه أنا ك كابو بالجنيه بالجنيه لسلاوي كوا كسيك كرب يا صلى الله عليه وسلم بيني وبين مطلق الصحبيني مش كأرين صحابي ما بسمعني مني كسي كسيك حوالي بوي بردوا كسيك منزلي صحابيها بأوجه الرؤية رواه مسلم بحضرة أبي زرعه لا لا حاشيكا حاشير خمدو قوله السبلاني قال العراقي في شرح المقدمة وقع في النسخة الصحيحة التي قرأت على المصنف السبلاني بفتح المهملة وفتح الباء الموحدة والمعروف إنما هو بسكون الياء المثنات من ته هكذا ضبطه السمعاني في الأنساب فما هنا تبع لابن الصلاح وما صححه العراقي تبعا للسمعاني بخلافه ك أبو السبلاني بشدّياً السبلاني خلافك اللي هو هيك. باله. ها. إيه. إيه يا مثنى السبلاني. نا نا بس يباع كنيه. بس يأكل بفتح المهملة وفتح الباء الموحدة والمعروف إنما هو بسكون الياء سكون الياء السبلاني من تحت هكذا ضبطه السمعاني في الانساب فما هنا تبع لابن الصلاح وما صححه العراقي تبع للسمعاني للسمعاني بخلاف يعني سبلاني ين السبلاني سكون ين مشدد مكسور أما باء كان مشكلة من هي بفتح الباء المهملة وفتح الباء الموحدة والمعروف انما هو بسكون الياء المثنات من تحت يعني الياء ياء اخير ا السبلاني ين السبلاني بشد باء ك باء باء الشيء السنبلان سنبلان بن بالنون ها ارجح هيك اها لا لا دوى محقق نسيتي شيء أقول كذا قال السمعاني في الأنساب ولم يبين النسبة إلى أيش يعني إلى ماذا وموسى هذا مترجم في تعليق واسط لبحشل ووقع في اسمه تحريف في مطبوعته وهو الثقة كما في الجرح والتعديل وقد ذكر السيوطي في لب اللباب أن هذه النسبة لجزيرة في سرنديب ورجح الدكتور بشار معروف في تعليق على تهذيب الكمال أن نسبته السنبلاني نسبة إلى محلة مشهورة بأسبحان والله تعالى أعلم. من اللي حاشي شاكر. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة. حاشكات وقال ابن الصلاح وإسناده جيد حدث به مسلم بحضرة أبي زرعة يعني أم قوله وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة يعني حافظ ابن كثير أما كاتك أنس أليد معنى أيوانيا الصحبين في كذبي وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة ولا ينفي مصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. أكوتم يعني الصحبة التامة منفية أما مطلق الصحبة منفي نية أو أناشبيني وعنا حرب صحابي حسابك ليه حافظش إن كثيترجحي أقصيك لا حاشكم ولشاكر ما هنا ولهذا جاء في بعض الفاظ الحديث الصحيح لهندك حديث صحيحاتها تغزون فيقال هل فيكم من راى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لكم حتى ذكر من راى من رأى رسول الله لجاتي او من راى من صحيبا ها لفظيكم كثير موتو توجيه في الشيطة من رأى من صاحب لذلك من رأى من رأى رسول الله هل بس بني انتوا من رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بتمامه لألي كي لأشي فعلي كي فيقولون لحديثك، اه ترزون فيقال فيقال فيكم فيقالوا, فيقالوا, فيقالوا, فيقالوا ابن المجهود مثلا جيلك بوجهيلك تدورنا منا، خلقان يك جي هذا كان يمكن كل يجيلك لانه يجيلك لانه يجيلك لانه يجيلك هناك غزو اكرن هناك غزو اكن تغزون فيقال هل فيكم من راى رسول الله يعني <تصفيق> الغزات هي بعضهم لبعضهم يا بعض الناس لهم في طبقتهم او جيل بعدهم راى بعضهم مش مثلا استجيلي جيلي أمو جيلي من ركالي إيماء أقل جيلي من ركالي إيماء بإيماء بإيماء بإيماء هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا هل هل, هل فيكم من رأى الألباني وبن باز وكذا وكذا أقل خمانيج بو المهلا لطواقه خمان، لعمري خمان، من أم بنيوا أو أني مثلا كبستير مليا كسيثيرني بنيوا لطبقي خم بي برسرم طبقي, طبقي دواء يخم واردة واضحة نانا واضحة مثلا باب مجموعة من الصحابة يجاهدون او يغزون في العراق يراهم من ليس معهم. لقال ينبوه. بونمونة. برسالي يانك الدوا. هالجيل ل ل ل ثمانية إخوان. الجيل إخوان الطبقي إخوان. يان طبقي دوا إخوان بونمونة. برسالي لو مجاهدو غازي أنا كدوا. أيوة. أيوة أيوة يخلش جاءي ثرب بيت يقرأ. تابعين كثر. كاستنتياه أيوة صحابي بيت كان بله فلان صحابي. توه.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 فيقال هل فيكم من رأى رسول الله فيقولون نعم فيقول بعضكم يعني بعض من الصحابة نعم فيفتح لكم حتى ذكر جلجه جل يعني حكاية حالكك وقال بعضهم في معاوية وعمر ابن عبد العزيز لا يوم الحديث مخرج في الصحيحين. من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري عن أبي سعيد الخدري مرفوعا يأتي على الناس زمان فيغزو في آم من الناس في آم من الناس يقولوا فيقولون هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيقول نعم جاء التابعون التابعون فينا الصحابة فيفتح لهم لبركة الصحابة لبركة اعمالهم ومنزلته ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام في من الناس مثلا تابع التابعين فئام في الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام في على الناس فيقالوا هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أتباع التابعين يعني برسالك في فيقولون نعم فيفتح لهم انتهى وانفرد أبو الزبير المكي عن جابر عند مسلم بزيادة طبقة رابعة بدؤاء وش أتباع وحكم الحافظ العسقلاني بشذوذها ان شارم جار رشادة كما في باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين إلى آخره من فتح الباري أول الجزء السابع باشة وقال بعضهم يعني بعض العلماء في معاوية وعمر بن عبد العزيز ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمره ابن عبد العزيز أهل بيته يك روجي معاوية كلا قلت في غمبري خوايا صلى الله عليه وسلم بو بيت لعمري كري عبدالعزيز و أهل بيته كشي باش تلا كون منزلي صحابة يعني راس لعمري كري عبدالعزيز فياوي شي عادلة و شي عابدة و كسي شي فاضلة بلا منزلي صحابة زول قولة تلابا قال ابن حجر في الإصابة في تعريف الصحابي اصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي تعريف يعني الصحيح ترين تعريف بصحابي صحابي يأ من لقي لجاثر آه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا يعني حال كونه مؤمنا لكاتبينين دا مسلمان ببيت بيت نك كاتم مسلمان دا بيت نع أو كاتم مسلمان بكافر نبي ومات على الإسلامي بسر إسلاماتيش بمريكسكا فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته أو قصرت كابو اجر زور لقل في غمبار صلى الله عليه وسلم كم بوبي ومن روى عنه أو لم يروي روايات بك ومن غزى معه أو لم يغزو غزى بك يامنيك ومن رآه رؤية ولم يجالس هل كسبيني بيتي ولو دائجن نشبه لقليه ومن لم يره لعازبا لره وكار كسك جنبيني لو كنت يرو هرب الصحابي حسابك ليه؟ ثم بين أنه يدخل في قوله مؤمنا به كل مكلف من الجن والإنس هم مكلف جشة مؤمنا به جنش صحابي تاهير والإنس وأنه يخرج من التعريف من لقيه كافرا كسك كافر بيه بابي بيني بيت هربا صحابي حساب ناكري وين أسلم بعد ذلك بعد مسلمان بو بيت بابيني بيتي بلان بكافري بصحابي حساب ناكري وكذلك من لقيه مؤمنا بغيري حركسي في غنبري صلى الله عليه وسلم بيني بي بلان بوريب في غنبريك تربية بأمني بي كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة وكذلك من لقيه مؤمنا ثم ارتد حركسي بيني بيتي مسلمان يشبه فعشان فعش جزبوا ومن ومات على الردة بلان بمرجع مرتد بيته ولا سر الدم مرتد. هاي أقدر كسره مسلمان يجيبيني الله صلى الله عليه وسلم دعاء أم هل جرايا وفعشان توبيك دجرايا بوإسلام هرب الصحابي حسابك ليه. كابو أويا كبيبينه ولا بالله ومات على الردة في بالله ويدخل في التعريف. من لقيه مؤمنا ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ومات مسلما كالأشعث بن قيس فإنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر وقد اتفق أهل الحديث على عده في الصحابة لا صحابة ديناو جمال ثم قال وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين أم تعريفة أمام مبني لسراء صاحب تعريف، للاي علماء كان كان محقق وورد لا مسألة كالبخاري وشيخه أحمد بن أحمد بن حنبل وغيرهما. ثم قال، وأطلق جماعة أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وهو محمول على من بلغ سن التمييز. هر كسيك في خاص الله صلى الله عليه وسلم ببنياء وصحابية. علين بي من دالك بيت حد كان هي هي هي لم يميز لا تصح نسبة الرؤية نعم يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فيكون صحابيا من هذه الحيثية ومن حيث الرواية يكون تابعيا اتواني بلي لبروي في غمدي بيني الله عليه وسلم. عفواً في غمدي خواص الله عليه وسلم بيني وتي. يعني أو في غمدي خواص الله عليه وسلم بيني لو حيثية وصحابي. أما من حيث الرواية وكل باء لبأ لباب الرواية بالصحابي حسابنا كله. وبذلك اختار ابن حجر عدم اشتراك. البلوغ يعني مرجنية كسكر بعضه بس تمييزها بصحابية في الرواية أما جتتميز نبي صحابية في المنزلة بلام للرواية بصحابي حساب ناكرت يعني حديثك لا بد أبيش ب أبي كسر كتير بيني روايات كذبة لفي وصل الله عليه وسلم وأما الملائكة فإنهم لا يدخلون في هذا التعريف لأنهم غير مكلفين وكذا ترجح شيخ الباني ألي لأنه إنما اشترط السنة التمييز وهو دون البلوغ عادة فرع والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة صحابها رهميان عدلاً بعد اللين متواثر لقرآن والسنة شندين بقوله قرآن والسنة هاتوا صحابها هم عدلا لما أثنا لما أثنا الله عليهم في كتابه العزيز وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال وأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل كابوها مو صحابة عدلا هيك استثنائي كتيانية يك صحابي جني عدل نبت حتى هركسيك لصحابة توانش يكل بيت حد يشيل أد رابيت عدل حساب كابوم صحابة أجر صحابا معصومين صحابا معصومين كمحص معصوم جنذن صغيره شكهنو كبيره شكهن باشا كاسا غير تميري كي غير تميري كي ينابته انساني كي فاسقه اگر اسلام ليسره صغيره كي فاسقه اگر كبيره كي فاسقه اي ايه صحابه كبيرين كي دو بلا هيانه كبيره كي دو هرشيان صغيره كي دو بلا مصرن بن النساء صغيره وكبيرشيان كي دو توبين ليك دو باش غزبون توام بردهان نبونا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 لا صغيرة ولا س كدنيا كبيرة ولا بربوني حسناتيا لا برب جهاديا لا برب لا أوها مشاركك كدويا لا مال وروح وانان عدل هر أمك تبا الصحابة كلهم عدول بلا استثناء مباحث علمية مع بعض أهل السنة النبوية أمك تبا زور ضرورية تباشى في أكا عدول قاعدة كان أهينات آيات وأحاديث دسر أدللي لسر عدالي صحابة اقوال هندك لعلماء اهل السنه هنيت كهندك نرميان نواندو اوتيا نهندك للصحابه هيا ناتوان بلينشيا عدلا مثل نيكي لوانا ابن الوزير اليماني خاطب العواصم سمجله دكا سي, سي شوارع سي شوكاني شوكاني شنقيطي خالد أضواء البيان عندي عبارات انهايا يعني ألين ألين بون من هندك صحابة زور بدقمان أو أنا عدلين همو هم صحابهم ينعدل أم محققان أم كاتبة هتوه رد يو قصانا دعتوه الله يقصانا غلطة في مخلطين وقسي أهل السنة أمير كلهم عدلون عند أهل السنة والجماعة رد يا وانشد عتوه الله أدلي بقوات الله لبر إصرار نبونيًا ولا توبة لك بائر و اگر نجده انكسي كان يا كدو اذا كان تاواني شكل كبير جبيت. لبر او حسناتيا او اندزوا ابيت مائل خشبوني او حلو تاوانانيان فاشا نفرمي وأما اما ما شجر بينهم بعده عليه السلام او اي روي حدث هو يكل النوان ينروي دوا فمنه ما وقع فمنه ما وقع عن غير قصد جاء دوا هي لبين لبيني نروي دوا يعني هيك ما بستشان بحر الله ليك ترجع يشتني جوا كيوم الجمل نامد الله بجمل ولا برو عائشة رضي الله عنها لسر واشتري جبوا بونا نامد الله ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم الصفين والاجتهاد الاجتهاد يخطئ اجتهاد جار واحد اي فيه جار واحد ولكن صاحبه معذور وإن ان اخطا اجر نشد بيكا أو كاذا معذوري و أيضا ايضا و اجري كشتها المصيب الكسر اجتهاد يكشف دو هي لبر ماندوبونك ما لبر اصابكش فله أجران اثنان وكان علي واصحابه اقرب الى الحق من معاويه واصحابه رضي الله عنه يعني هذا شان هذا علي ومعاويه هذا شان ماجور لا اجتهاد هذا شان اجتهاديا كذا هذا شان خير بو حق بو, بو يعني أولا بي ولا بيقول نسر خويا بي بهم چونك معاويه قال يا ابو ولا صحابه يعني تابعين لوانيك ولا سر خير بونا بنا داوي خويني عثمان الكلش يمكن عثمان بالظلم كجلا يعني كارثه وش جربوا واخذ مك سكاري خيان بو حق ين بو كداوي خوينا كيف كان برم علي لولا واجتهادي عثمان او كتان زلدي شجورت بالدوله الاسلاميه ديت بو ني يغت ني دو دو اجتهاد هذا، هذا شن مأزورني شيء أزلي هيا، معاوية علي، برام لبروي أو أنا أو أزلي كزياديه معاوية نأ، كم معاوية كأجريها عليدو بو لبرو استياء كدو أوش راجحة، بنص نصت ولا سري أول الطائفتين بالحق، أول الطائفتين بالحق، رضي الله عنهما جمعين، وقول المعتزلة الصحابة عدول إلا من قاتل عليا استثناء صحابة عدول البلام أو أنونا ذيك الجينجين أقول عديك عدول قول باطل مرذول ومردود وقد ثبت في الصحيح في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن بنته الحسن بن علي وكان معه على المنبر يعني كانت الحسن يا يابوا نسأل منبرك من, من دال بو إن ابني هذا سيد أماك بيعمل شيء وسيصلح وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر أوبول السادمي حسن أفوا كات خلافها معاوية المعاوية تنزل ومعاويةك ووازل إمارة أهيني تسليم معاويةك بعد موت أبيه علي. لا ادم عليها ان يكون هناك ادم على ان يكون هناك ادم على ان يكون هناك على ان يكون هناك ادم على ان يكون هناك على ان يكون عام ادم على ان يكون هناك ادم على ان حسن هناك حسن على ان يكون هناك يكون هناك ادم ان كان او تنزل او صلحك حسن كردي لوقعه تعيدي شيبو تقريري في غنبر خوف صلى الله عليه وسلم جوكا بيغمبري خوف صلى الله عليه وسلم قال ما ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين المسلمين اما بلقي الا سر في غنبر صلى الله عليه وسلم لويك معاويه سر حق وعالج سر حق بلن علي حقته فاجتمعت الكلمة, الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة وذلك سنة أربعين من الهجرة فسمى الجميع مسلمين وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين مع الاقتتال ومن كان من الصحابة مع معاوية يقال لم يكن في الفريقين مئة من الصحابه شن صحابة لقوا معاوية لم يكن في الفريقين مئة من الصحاب صد الصحابي لقلها دولاكي نبونا وعن أحمد ولا ثلاثون سي صحابي شانا قال نبو كابوم أو صحابياني كلافيتنك بجداني أنك ذوك شخ ربيع الليكي قل اكتبكاني الليكي قل اكتبكاني ابي اكتبكان لبيتشو أغلي الزوريني زوريني أو زوريني صحابة بجذاري هيج لا نشتن بوي على أوان برشانك، علي معاوية هادو كان أم حقت بس أولي اللي فيتنا بجذاري نك كلكاتي فيتنا أول لهم يبرشتلع. بوي صحابة كبجذاري نك الزوريني بجذاري نك. بن عمر ومجموعيك زور. وجميعهم صحابة فهم عدول كلهم. ويجذاري نك. ويبرز عليه قال معاوية كد ويبرز عليه هرهم وينعدل وأما طوائف الرافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعواهم أن الصحابة كفروا إلا سبعة عشر صحابيا وسموهم ألين فرقكان رافضا وجهلهم وقلة علمهم أقلهم ودعواهم أن الصحابة كفروا ألين صحابة كافروا نتواء إلا حفدة صحابين بيت ولكن هناك صحابي يقولون فهو من الهذيان ان يقصف الرفاه في بلا دليل الا مجرد الراي الفاسد عن ذهن بارد وهوى المتبع وهو هو اقل من ان يرد عليه و يرد عليه و يرد عليه و يرد عليه و يعني صدو بستوچوار هزار يا صدو أو اندا هزار حتش صحابي الصحابي لقل في غمبر إخوة صلى الله عليه وسلم ببن صد هزار صحابي برسلوة يعني دواي وفاتي في غمبر صلى الله عليه وسلم حفظين منه باش ام دينا ام دينا كنقلكا ومعلومي شبابي التاريخ وإسناد ام حفظ الصحابي هم همو دينا نقل نكدو ويقاولا قولا كيزور يعني كما الله في يسجناك هرادة لتوا وهو أقل من أن يرد عليه والبرهان على خلافه أظهر وأشهر مما علم من امتثالهم أوامره, أوامره بعده عليه السلام يعني أوكي صحابي أقل الدواء بيغنبر صلى الله وسلم يكسر هل قريته وهو كافر ببيته الدواء تاريخ شايته وفتحهم الأقاليم والآفاق دينكيان قيان فتوحاتيان كيشن نيولاتيان رسقاركي أمهم مولاتك المسلمان بوجي مسلمانيكت حفدك هز وفتحهم الأقاليم والآفاق وتبليغهم عنه الكتاب والسنة أوهم دين جيش تركيا وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة ومواضبتهم على الصلاوات والزكوات وأنواع القروبات أركاف البوبيات نوى أوهموا آثار أحاديثانك بجما ولا صحابوا هم عبادات أقوال جولانيك وهيانة أوهم أعمالانك وليانة وأجرنوا في سائر الأحيان والأوقات مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك فرضي الله عنهم أجمعين ولعن الله من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين آمين يا رب العالمين وأفضل الصحابة أو آمين يا رب العالمين هل نكتب بخوه يعني بات إن شاء الله اللي ربو السينبوي لأفضل الصحابة ودس فيوك إن شاء الله لسكيتر ما شاء الله على محمد